الوحدة الخامسة تربية الحيوانات الأليفة واحد استمع إلى النص الآتي واعده قطة بونجوك أنا أحب الحيوانات كثيرة خاصة الحيوانات الأليفة لدينا قطة اسمها بونجوك هي صغيرة ومحبوبة ولونها أبيض، شعرها رقيق، وعيونها زرقاء، وهي من نوع القطة الأنقروية، بونجوك قطة نظيفة وأليفة، وتحب اللبن كثيراً، وتنام أمام المدفأ دائماً، وتلعب بكرة صغيرة عندما نجلس في غرفة الجلوس، تنام بونجوك بجانبنا، وفي بيتنا حوض الأسماك أيضاً، وتحب بونجوك مشاهدة هذه الأسماك تربية الحيوانات شيء جميل ومفيد لصحة الإنسان نفسيا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ولهذا فإن تربية الحيوانات مسؤولية مهمة ويجب علينا أن نتحملها وبعكس هذا يكون الإنسان ظالما كما قال يونس إمرة حب المخلوق بفضل الخالق